إن الأبله يشربون من كأسه كان مزاجها كفورا.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 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاط من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الاراء لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت طوارير طوارير من قوارير من فضة قدروها تأذيرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا